بوك تو ديودة سبعة وتسعون سبعة وتسعون سفرزنيتي أدوات الوصل أربعة أدوات الوصل أربعة توي <تصفيق> زاسبا إيكا، تلفزيروت لقد نام، مع أن التلفزيون كان مفتوحاً. لقد نام، مع التلفزيون كان مفتوحاً. لقد ظل باقياً، مع أن الوقت كان متأخراً. لقد ظل باقياً. مع أن الوقت كان متأخراً. توي إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين إنه لم يأتي مع أننا كنا متوعدين. توي لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام <تصفيق> لقد كان الوقت متأخراً ومع ذلك ظل باقياً لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك ظل باقيا ние би фмадо во ворани. Ипокретоа тој не дойде. Лакд твоаѓна, имаа залика, лемија. Лакд твоаѓна, имаа залика, лемија. Јако тој нема возачка дозвола. Тој вози автомобил. Мага не е лес даје руписа тијада, илја е неја кује сијара. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة، إلا أنه يقود السيارة. ياكو، أليستة إليزغبا. توي، فوزي بريزا. مع أن الشارع زلق، إلا أنه يقود بسرعة. مع أن الشارع زلق، إلا أنه يقود بسرعة. ياكو، توي إبيان. توي، فوزي، مع أنه سكران، إلا أنه يركب دراجة. مع أنه سكران، إلا أنه يركب دراجة. توي توي ليس لديه رخصة قيادة، ومع ذلك يقود سيارة. ليس لديه رخصة قيادة، ومع ذلك يقود سيارة. الشارع زلق، ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. الشارع زلق، ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. توي سكران ومع ذلك يركب الدراجة. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. تا نيمو إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. إنها لم تجد وظيفة، مع أنها قد درست. تا نيو دي ناليكر ياكو إيمابولكي. إنها لا تذهب إلى الطبيب، مع أن عندها آلام. إنها لا تذهب إلى الطبيب، مع أن عندها آلام. تا كوبوا أوتوموبيل ياكو نيماباري. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. تا إما студيرنا، إبوكريتو. تا نيموج دنعيد رعبوته. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. إنها قد درست ومع ذلك. لا تجد وظيفة. تا إما بولكي، يبكرتوة. تا نودي نالكير. عندها آلام، ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. عندها آلام، ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. تا نيماباري، يبكرتوة. تا كوبوا أفتومبيل. ليس عندها نقود.